اِعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ سَيِّئ ذَوَاتِ أَكْلٍ خُمْطٍ وَأَفْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيل ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا هَل نُجَازِي إِلَّا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرًا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنًا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 wah